وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَ مَصُدِقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْدَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ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 والذين كفروا لهم شراب من حميم عذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب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 ان الذين لا يرجون لقاءنا اوردوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها اوردوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَدِّلُ اللَّهُ لِلْنَاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثُمَّ دَانَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ من بَعْدَهُمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَ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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يثعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 الرب فقل إنما الغيب لله فاطزر إني معكم من المتضررين وإذا أذقنا صرحمة بعد ضرر أمسّتهم إذا لهم مك إذا لهم مكر في آياتنا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 وفرحوا بها جاء تريح العاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أن نهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لإن جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها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 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها.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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاص كأنما أغشيت أجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَنْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَسَنَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَحْدُدُونَ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 رزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأم فسيقولون الله فقل أفلا تتقون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 ما يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركاءكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق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 قل فأتوا بصورةٍ مثله وادعو من استطعت من دون الله وادعو من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله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 تَعْمَلُونَ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيَّ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 قد خسر الذين كذبوا في لقاء الله وما كانوا مهتدين وإنما نريك بعض الذين علهم أو נתوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 126. يستعجل منه المجرمون ثم أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوخوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 ثقل ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَأَثْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ قِيَامِي وَتَذْكِيرِي إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ قِيَامِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غم ثم لا يكون أمركم عليكم غمّة ثم قضوا إليه على تنظر فإن توليت فما سألتكم من أجل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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلم ما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإنما فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوألقومكم بمصر بيوته واجعلوا بيوتكم قبلا واجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 وَإِنَّكَ لَفِي رَمْلٍ مِّنَ النَّاسِ آلَآتِمَالغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِإِسْرَائِيلَ مُدَّ وَأَصْدِقَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُم فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وله جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تُغنِ الآيات وَنُذْرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَاَتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظَرِّينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ جِنَانِ فَلَا أَعْبُدُ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرته ان اكون من المؤمنين وان اتق وجهك للدين حنيفا ولا تكونا من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْغَى فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الْطَّرِيقِ وَمَنْ اهْتَدَى ففَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَعَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ